Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Taklimi Rabb Soshiddin milad, wiyabshir almu'minin al-ladin yang melakon salihat, an dahum ajaran hazana, makithin fih abda, wiyabshir al-ladin yang kau takah Allah waladam malahum bi min ilm, walla al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 مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَطَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ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 ان افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فان الى الكهف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 ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يضلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۖ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط عيب الوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لأت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلون بينهم قال قا جَمَلَ بَثْتُمْ قَالُوا بِاثْنَيْنِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَيْنِ يوم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثَ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المدينة فَيَأتِيكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَالْيَتَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذَا إن أَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُونَكُمْ أَوْ يُعِيدُونَكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن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 قلبه عن ذكرنا واتبع هوى واتبع هوى وكان أمره فرطا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 Bi asal sharabu wasaat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 وما كانوا متصرع هنا لك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقاب wadriblahum mentera kehidupan duniya kmaa in anzalnaa min al-sama min al-samaa faikhthalq bihi nabatul ardh faasbahashiman tazhoriyah wakalillahu 'ala kull shayin nqat dirah al-mal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 موعدا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فضن al يعونها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيئا جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى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 تدعى على اثاره ما قصص فوجد عددا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 كِبَافِ السفينة خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَاءَتْ شَيْءًا إِبْرَاهِمَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَدَرَهَا قَالَ لَا تُأَخِذْنِ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ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 ni azra, fan tulqa, hatta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 السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون لا يفقهون قولا قالوا يا ذن القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجاً على ان تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه, بقوة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 وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم انما للكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 Jahanmu bima kafur, bima kafur, dan telah mengambil ayat dan